قم يا حمزة هتف صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة اقترب المتبارزون من بعضهم ثلاثة الرسالة التوحيد والعلم والعدل وثلاثة الرسالتهم عبادة الحصى والقمع ووأد البنات حدق بعضهم ببعض وتحفزوا وتسارع الدقات قلوبهم فإذا بعتبة يرتطم بالأرض كتلة حمراء تتلبط تحت قدمي حمزة وإذا بشيبة يهوي جثة هامدة تحت علي وإذا بقلب أمية يكاد يتوقف وهو يرى الشجعان لم يصمدوا بضع ثوان أما أبو جهل فأدرك فداحة جرمه فحاول ترقيع ما مزقه طيشه فتظاهر بالنصح وصاح بدعاء محاول الرفع معنويات الوثنيين المنهارة وقال اللهم أينا كان أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداه كان أمية ينظر إليه ولسان حاله يقول أهلك الله من أفاك لكن ماذا عن المتبارزين الباقيين عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب والوليد بن عتبة لقد جرح كل منهما عدوه فما لحمزة وعلي عليهما بسيفين يقطران موتا فأجهزا على الوليد بن عتبة وأخذا عبيدة الجريح ليلتحقوا بالجيش الذي ارتجت الأرض بتكبيره فأجج صلى الله عليه وسلم ذلك التكبير والحماس هاتفا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض سمع أحد الصحابة ذكر الجنة فطار قلبه واتسعت عيناه وهو يتلقى دعوة مفتوحة إلى احتفالاتها فهتف بنبيه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله جنة عرضها السماوات والارض. قال صلى الله عليه وسلم نعم قال بخن بخن استغرب صلى الله عليه وسلم تلك العبارة وسأله عن سببها فقال عاشق الجنة لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها عندها حجز صلى الله عليه وسلم للرجل في الجنة قصور وعوالم. قال صلى الله عليه وسلم فإنك من أهلها ذهل الرجل لا يدري ما يفعل. فقد أصبح من ملاك الجنة وفتيانها الفاتنين تحير من شدة الفرح لا يدري ما يفعل وكأنه يسأل نفسه ما الذي أفعله هنا فأنا من أهل الجنة أدخل يده في جعبته وكأنه يبحث عن مفاتيح الجنة فأخرج منها تمرا وصار يأكل دون شعور ترى هل في الجنة تمر؟ ثم قتله الشوق وهو يرى نبيه صلى الله عليه وسلم ينحني نحو الأرض ويقبض قبضة من تراب ثم يرميه باتجاه قريش ويقول شاهت الوجوه ثم يصيح صلى الله عليه وسلم احملوا تأمل الرجل تمراته فخاف أن تعطله فيسبقه أصحابه إلى أبواب الجنة فرماها وانطلق وكأنه يرى رطب الجنة يراه بألوان ومذاقات لا حصر لها